فيهما فاكهة ونخل ورمل فبأي آل إربكوا ما تكذبان فيهن خيرات حسن فبأي آل إربكوا تكذبان قصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرة خضر وعبقلي حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام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 فكانت هباء منبسا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم سلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر مُتَّكِئِنَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ